فالجزه الظاهره عند البيع للبائع والاصول للمشتري سواء كان مما يبقى عام كالهندباد او اكثر كالرطبه لان اصوله تركت للبقاء فهي كالشجره فهي كالشجر لا يزال المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام على بيع الاصول بيع الشجر او النخل او غيرها دون ثمرتها الحاضره فقال رحمه الله وان كان في الارض ما له أصل يجز مرة بعد أخرى، لأنه إذا باع النخل وعليه ثمر، فإن كان مؤبر، فالثمرة للبائع والاصول للمشتري. وان كان لم يعبر فالاصل والثمره للمشتري وهنا في هذا الفصل يقول اذا باع الارض وفيها زرع يجز مره بعد أخرى ايا كان هذا الزرع فالجزة الأولى للبايع وما ينبت بعد ذلك يكون للمشتري فالجزة الظاهرة عند البيع تلحق بثمر النخل المؤبر تكون للبايع لصاحب الاصل الذي كان له المال فباعه والاصول تبع الارض للمشتري سواء كان مما يبقى عاما كالهندباء او اكثر كالرطبه لان اصوله تركت للبقاء فهي كالشجر الهندباء والرطبه نبات من البقول شيء منها حولي يزرع مثلا في وقت زرعه ويستمر إلى نهاية السنة ثم يزرع مرة أخرى وشيء منه يزرع ويبقى السنتين والثلاث مستمر وقد تطول مدته كالبرسيم مثلا ونحوه فهذا كله حكمه واحد اذا باع الارض فالجزه الاولى للبايع مثل ثمره النخل المؤبره وما ينشا بعد هذا يكون للمشتري الهندبا والرطبه هي من الاوراق التي تؤكل منها ما يطبخ و يشرب مع المرق ومنها ما يؤكل طريا مثلا كالجرجير والخس ونحوها من النباتات المعروفه التي تؤكل ولا تبقى هذه كلها الجزه الاولى التي بيعت الارض وهي موجوده تكون للبائع وما يحدث بعد ذلك يكون للمشتري نعم. وما ظهر منه وجرت العادة بأخذه فهو كالثمره المؤبرة وما ظهر منها وجرت العادة بأخذه ما ظهر من هذه الثمار فهو للبايع وعليه أن يبادر بأخذه لأن النمى بعد هذا يكون من ملك المشتري فإذا تركه مدة أطول من المدة الكافية لأخذه عبارة كأنه نمى من مال من اشترى الأرض فالمبادرة بأخذه حينئذ في الحال حسب الأصول وكما تقدم ما كان يؤخذ مثلا خلال اسبوع لا يؤمر باخذه خلال يوم او يومين وما كان يؤخذ خلال يوم او يومين ما يجوز له ان يبقيه لمدة اسبوع او اكثر نعم. وعلى البائع قطعه في الحل لانه لا حد له ينتهي اليه ول... لانه ليس كالثمره التي تستوي نقول انتظر بها حتى تستوي الثمره ويبدو صلاحها هذه جزة تجز تجز تجز في الحال وما زاد وما جاء بعد هذا يكون من مال المشتري نعم ولانه يطول والزياده للمشتري فالزياده التي يزود يزيدها هذا النبات هي من ملك المشتري، فعلى البائع المبادرة باخذه ما يخصه، نعم. وما تتكرر ثمرته مع بقاء أصله كالقذن جن والبطيخ أو يقصد زهره كالبنفسجي ونحوه، فكذلك, ال فكذلك الأصول للمشتري وثمرة وزهرته للبائع. لانه و... لأنه لانه تؤخذ ثمرته مع بقاء اصله فهو كالبقول كذلك ما فيه ثمره غير الرطبه والاوراق مثلا ما فيه ثمره تؤخذ ويبقى الاصل مثلا لهذا بالقثاء والباذنجان والبطيخ انها تجنى ومثله الطماط مثلا تجنى فيؤخذ الحاضر يكون من مال البائع وما ينشا بعد هذا يكون من مال المشتري وكذلك ما فيه ورد او زهر يستفاد منه تؤخذ الزهرة الحاضرة لل تكون للبائع وما يستجد يكون للمشتري نعم فصل وان كان في الارض حجاره مدفونه او ركاز لم يدخل في البيع لانه ليس من اجزائها انما هو مودع فيها للنقل عنها فهو كالقماش فهو كالقماش و اذا باع الارض وفيها حجاره او فيها اشياء مدفونه خفيه هذا لا يخلو ان كان مما يودع في الارض عاده فهذا للبايه وان كان مما يتبع الارض عاده فهو للمشتري فمثلا الارض بطبيعتها فيها حجاره وهذه الحجارة لا قيمة حجارة رخام مثلا فهذه التي من طبيعة الارض وموجودة في الارض هي للمشتري لا يتعرض لها البائع باخذ اما الحجارة المودعة في الارض الموجودة موضوعة في الارض وليست من طبيعتها فهذه تكون للبايع لأنه باع الأرض بدون ما فيها فمثلا باع أرضا واسعة هذه الأرض رملية ووضع فيها شحنات من الأحجار الرخامية باع المنطقة صاحب الارض الارض واشتراها المشتري بعد يوم او يومين جاء ليحمل هذه الاحجار يقول له المشتري لا يا اخي انا اشتريت الارض بما فيها يقول لا هذه مودعة في الارض فقط ليست من طبيعة الارض وليست من الارض اليست لك إلي فجاءوا اليك يختصمون ماذا انت قائل هذه شحنة أو شحنتين من الأحجار ذات القيمة تقول هذه للبايع لأن البايع باع الأرض وما باع هذه الأحجار التي فيها فهي للبايع صورة أخرى أرض صخرية وفيها أحجار من طبيعتها الا انها تحتاج الى مجهود في استخراجها فباع صاحب الارض الارض فلما تم البيع وبعد اسبوع جاء بعمال ليحفروا هذه الارض وليخرجوا من صخرها ويحملوه يأخذه البايع فجاءه المشتري فقال لا أين اشتريت الأرض والارض هذه طبيعتها ما أودعت فيها أنت هذه الأحجار حتى تأخذها فجاءوا إليك يختسمون ماذا أنت قائل؟ تقول هذه من طبيعة الأرض وهذه ملك للمن اشترى الأرض لأنها منها مثل ما لو تبين أن الأرض في صخرها الاسفل معدن ذهب او فضة او نحاس ذا قيمة فهي تبع المشتري وليست للبايع نعم. فان كانت الاحجار في نفس الارض او اساسات الحيطان او كان فيها معدن باطن كمعدن الذهب والفضة دخل في البيع لأنه من أجزائها أو متروك للبقاء فيها فهو كالبناء نعم إذا كانت هذه الأحجار موضوع عليها أساسات البناء مثلا أو هي من طبيعة الأرض مثل ما مثلنا أرض صخرية أو هي مبنية مبني فيها خزان أو بركة جاء لينقضها قال انا بعت عليك الارض والخزان ما بعت عليك وصخر الخزان اذا قيمه عندي فناخذه نقول لا مثله لو كانت الارض مسوره مثلا بسور فجاء البائع بعد اسبوع او بعد شهر يريد ان يحفر الاساس لياخذ اساسات الحيطان هذه فيقال له لا هذه تبع الارض تبع البيع ما عرف عاده ان الاساسات منفصله ويمكن تاخذها الاساسات وما هو ثابت في الارض تبعها في البيع نعم فصل وان باعه دارا دخل فيها ما اتصل بها كالرفوف المسمره والخواب المدفونه والخواب المدفونة فيها للانتفاع بها والحجر السلفاني من السفلاني السفلاني من الرحى من الرحى المنصوب والأبواب المنصوبة وفي الحجر الفوقاني والمفتاح وجهان أحدهما يدخل لأنه من مصلحة ما هو داخل في البيع فهو كالباب والثاني لا يدخل لانه ينفرد عنه فهو كالدلو وان باعه دارا باعه دار وجاء المشتري وراى فيها دواليب موضوعه فيها ومكيفات ومراوح وخزانات فاشتراها على ان هذه الاشياء تبعه والبائع عرض الدار وفي نيته انه اذا باع الدار نقل الدواليب والمكيفات والمراوح وغيرها من الاشياء التي يمكن نقلها وعند البيع لم يتعرض لها بذكر لو اشترطها البائع انها له فهي له او اشترطها المشتري انها له فهي له لكن سكت عنها فجاءوا اليك يختصمون البائع يقول هذه تبعي انا عندي بيت انقلها له والمشتري يقول هذه تبع البيت ما يستغني عنها البيت وفيها فراش ونحوه فماذا أنت قائل كلمة واضحة فصل تقول ما كان مسمرا ولا يمكن خلعه بسهولة إلا بنقض فهذا تبع الدار وما يمكن أن يأتي إليه العامل فيحمله فهذا تبع البايع يأخذه البايع فيها دواليب فيها كتب مثلا للبايع هذه منفصلة يأخذ الدواليب والكتب فيها خزانة نقود هذه منفصلة ياخذها فيها مكاتب ماصات يكتب عليها هذه منفصله ياخذها فيها مكيفات المكيف ياخذه وحلقه يبقى لانه مسمر والمكيف يسحب ويؤخذ المروحه تبقى تبع البيع لانها مسمره خزان معدن كبير ان كان مدفون فهو تبع المشتري تبع البيعه وإن كان على سطح الارض موضوع وضع فللمبايع ان ياخذه لانه منفصل وهذا معنى كلام المعلف رحمه الله تعالى وإن باعه دارا دخل فيها ما اتصل بها كالرفوف المسمره مثبته بالجدار والخوابي المدفونه الخوابي الخزانات عادةً اللي يخزن فيها يجمع فيها الماء. قال المدفونة. أما اللي على سطح الأرض فهو ياخذها أما إذا كان محفور لها في الأرض ومدفونة، وإن كان ممكن حفرها وأخذها كأن يكون معدن خزان شينكو أو غير حديد ونحوه، نقول لا ما دام مدفون فهو تبع الأرض. والحجر السفلاني من الرحى معروف بالسابق كان في أكثر البيوت رحى لأن الناس يتولون أمورهم بأنفسهم يأخذون الحب من الزرع ويطحنونه في دارهم فالرحى فيها حجران الحجر الأسفل مبني ما يؤخذ إلا بنقف والحجر الأعلى يرفع ويحمل باليات فالحجر الأسفل لا إشكال هذا تبع البيع الحجر الأعلى منفصل لكن الحجر الأسفل ما يستغني عنه والدار تلزم لها الرحى عاده قالوا الحجر الاعلى مثل المفتاح المفتاح منفصل قد يقول البائع المفتاح لي لكن نقول انه يلزم للدار كيف اذا سكها وشلون يفتحها ما دام انت عندك المفتاح فالحجر الفوقاني والمفتاح فيها قولا قالوا انها للبائع لانها منفصله وقيل هي للمشتري لانها منفصله لكنها مستلزمات الدار ما يستغنى عن الحجر الفوقاني للرحى وما يستغنى عن المفتاح فقالوا من مستلزمات الدار فهي حينئذ تكون تبع الدار وقيل انها منفصله لان توضع المفتاح يوضع بالجيب والحجر الفوقاني في الرحى يحمله الانسان ياخذه بيده ويخرج به لكنه يتطلب الحجر الاسفل فقالوا يبقى والمفتاح يأخذه الإنسان في مخباته لكن يتطلبه الباب والباب مثبت فقالوا هذا من مستلزمات الدار ففيه قولان أما ما لم يكن من مستلزماتها قالوا مثل الدلو والرشة الحبل والبكرة التي يمتح بها يزعب بها هذه منفصلة إلا إذا كانت البكره مثلا مبنية أو مسمرة فهي تبع البيع وإن كانت تأخذ وتنقل من هذا إلى هذا وتؤخذ من هذا البئر إلى هذا البئر مثلا فهي حينئذ تابعة للبايع يأخذها البايع لأنها منفصلة وكل هذه الأمور في حالة عدم اشتراطها أما إذا اشترطها أحدهما فهي لمن اشترطها منهما نعم. وما هو منفصل عنها مما ليس من مصلحتها كالدلو والحبل أما و... الأبواب فهي تبع البيع لأنها مسمره وثابتة مبنية حتى وإن كان خلعها يسير ترفع مثلا قلي ثم تفصل فنقول لا هذه مستلزمات الدار لأن الدار ما ستستغني بلا أبوابها وإن كانت ممكن فصلها بسهولة نعم. وما هو منفصل عنها مما ليس من مصلحتها كالدلو والحبل والبكرة والقفل لم يدخل في البيع لأنه منفصل عنها غير مختص بمصلحتها أشبه الفرش التي فيها وما هو منفصل عنها مما ليس من مصلحتها يعني الدار تستقيم, تستقيم وينتفع بها بدونه لأن في كثير من البيوت مثلا ما فيها بئر ولا فيها دلو ولا, ولا رشا ولا بكرة فالبيت يتم بدونها فحينها إذن هذه منفصلة إلا إذا اشترطها المشتري كالدلو والحبل والبكرة والقفل اذا كان مثلا الدكان او باب البيت فيه قفل يقفل خارجي فاذا باعها اخذ المشتري القفل او باع الدكان اخذ القفل والمشتري يجيب قفل جديد ياخذه البائع نعم لم يدخل في البيع لانه منفصل عنها غير مختص بمصلحتها في شيء مختص بمصلحتها مثل الباب وفي شيء غير مختص بمصلحتها فمثلا الدلو يتم البيت بدون دلو لكن هل يصلح البيت بدون أبواب أبواب مفتحه كلها واحد على الآخر ما في حواجز ما في أبواب لا إذن هو تلزم لها الأبواب وإن كان يمكن فصلها نعم وان باعه قريه لم تدخل مزارعها في البيع الا بذكرها لان القريه اسم للابنيه دون المزارع مثلا جماعه اخوه شركاء شركه بنوا قريه كامله و حولها مزارع كثيره فعرضوا القريه للبيع فجاء من نظر إليها ونظر إلى مزارعها التي فيها خارج وساهمها واشتراها بمبلغ فلما تم البيع عرض البائعون المزارع للبيع فقال لهم مشتري القرية أنا اشتريتها بمزارعها قالوا لا نحن بعنا عليك قريه ما بعنا عليك مزارع ولا ارياف ولا ضواحي وانما بعنا عليك قريه والقريه معروفه البيوت بمساجدها بمدارسها بما يتم السكن فيها فاختلفوا فجاءوا إليك ليختصموا فماذا أنت قائل هل البيع يشمل البساتين التي حول القرية أم لا بل لا يشمل لانه ما دام البيع على القرية والذكر على قرية فالقرية المراد بها المساكن دون البساتين فالبساتين لا تدخل في مسمى القرية وإذا باعه القرية ببساتينها وذكرت في البيع أو اشترطها المشتري صح لكن إذا كان العرض للقرية فقط واشتراها المرء على أنها القرية فقط وما قيل له فيها بساتين وهو يتوقع أن البساتين تبع فليس كذلك بل هي مستقلة عنها باب بيع الثمار باب بيع الثمار تقدم في الباب الذي قبله بيع الاصول وبعض الفقهاء رحمهم الله يقول باب بيع الاصول والثمر يجعلها في باب واحد وبعض الفقهاء كما هنا يفصلها يجعل بيع الاصول وحده وبيع الثمار وحده فقد تباع الاصول بدون الثمار وقد تباع الثمار بدون الاصول وقد تباع الاصول والثمار دفعة واحدة فمثلا شخص عنده بستان يريد ان يبيع الأصول الشجر والأرض باعها والثمر اللي على النخل له لأنه مؤبر ومن حق البايع احيانا يريد المالك أن يبيع الثمار فقط دون الأصول يكون وقت استواء ونضج الرطب فيعرض سمرة هذه الرطب على البيع فماذا باع باع الثمار ما باع الاصول النخل نخله واحيانا تكون النخل محملة بالثمار، وكون اعتنى بها مالكها فلما حسنت في مرأة العين باصولها وثمارها عرضها للبيع دفعة واحدة يصح هذا انتظر حتى تحسنت في مراه العين فعرضها للبيع جميع لأنه يعرف لو قال أريد أن أبيع الأصول فقط الناس المشتري تشتاق نفسه لأن يكون الثمر هذا له وربما يحدوه إلى الحرص على الشراء. لأن الثمره يانعه فيعرضها جميع من اجل ترويج بضاعته فيصح ان تباع الاصول والثمار دفعه واحده ويصح ان تباع الاصول والثمار تكون للبائع تبقى له كما تقدم ويصح ان يبيع الثمار وتبقى الأصول له يريد أن يبيع هذه الثمرة اليانعة المستوحدها